في الجمعة الماضية كنا قد أخذنا شرح ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عتيمير رحمه الله تعالى فحمة واسعة عن المسائل الأربع التي العلم بها واجب عيني على كل مسلم ومسلمة وأول هذه المسائل العلم وكنا قد أخذنا عن معنى العلم وأهميته وأن أول العلم هو معرفة الله ودرسنا أيضا عن كيفية معرفة الله عز وجل وهو الأصل الأول وحديثنا اليوم عن الأصل الثاني ألا وهو معرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك ندرس إن شاء الله الأصل الثالث وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة وهذه الوصول التي لازلنا ندرسها هي التي نسأل عنها في القبر الله سبتنا وإياكم على الإجابة عليها الباركس زحلف الجمعات زعبا إذا خساب حزنية زلنا مالتون أي أصول الثلاثة جميرناه إذا شرح دمانين أي أصول الثلاثة الشيخ محمد بن صالح العثيمين وشرح مالتون أبن تهبت إذا مسائل الأربع أربعة مسائل كنفة أنزقباء نقرات مالتون التي العلم بها واجب إذن أربع مسائل كن ثلثا ناكد دليو اللغة عني إذا علمتي واجب عيني نبا واجب عيني ستباهلو على كل مسلم فولت الله سباي سبيتي قولع باريا شروة كل هنا فولت الله يبقى نفسه وكف علمي مغنياته ناي عقيدة ناي إمنة ملكة وأول هذه المسائل العلم المصنف رحيمه الله تعالى إعلام إلوه مسجمرة زعب هذا المسائل أربع مستدارة ومالاته قد دام عيه تبنتها بالعلم مخنياته بزي علمي ولا حن تغطي قبرها يتخبرين صراحك يسري حيث أنه ما أخيفه لاتكام مالاته دون كنت وغين يسترر الزغاب كولنبار بزعبة علمي انتها يترقومو انتها قدها سنة تعلو وسيدنا بقاتها قداميت علم ما هتكون زلوها مالاتي معرفة الله أول مقدم نزيل عمز خلق الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى اقنفلتوا لنا كما يقرنا نفلتوا ما أبدا حالفه زدرتزي وسيدنا إذي آتا قدام هيتبا سرس مالتي مصر اببغن فالت حرزي تخالي دماني مصر الله عليه وسلم كن فالتن الله عليه وسلم كن فالتن وثالث ايت دماني أسلامي ببال أخولها يكونن بزعبة هاي مانو تسلمنه انتا فبقى إذاً سلسة ذيئاتاً أكثر بأننا نحسة تلن من ربك وما دينك ومن نبيك لكن إذاً سلسة ذيئاتاً بمتاجرنا عن فلسة بدليل بمرتع بمرتع دماني الكتاب بقرآن والسنة الصحيح هذه الصحيح فهونا قال له أطبع أن ننزل له حديث أقول صلى الله عليه وسلم بحرز يا أدم ما نيس الأثر المعتمد قونا قال له ما هي كتاب والسنة إلا أقول كم فهم الصحابة قونا قال نبلو كم منزمته قف الصحابة مغارقوز قونا قال دي قف قو الصحابة قونا بدهر زيها ربعتي الاجماع لنا الاجماع الديني اتفقنا له المعتبر في اجماع مله علماء المسلمين اتفقوا له قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان في حديث قال يسمو زلوا امه سيء الصفات قياس يا صلحنا صحيح هذا نجر بتخلى اي كل ترده بس بالقران الحديث ولا غيرنا تخبرده لكن نخزي او الدراخ سبب كل له بتخرجي اذا قياس القياس مقاييس قياس صحيح بلا مال اذا العلم عزيز زي مخك تقولوا كن ا بلد كان عكاوي قال وقال وي زانتاز عندما خانه قصص تخينه اذا حكى لي احد بيكون بقى زلزله لنا يا شباب وكل مسلم ومسلمه مالته قبرنا حتتسلل لنا قلت الملائكه حتونا من قبرنا لذلك نزلزل لنا علمي مسرته مخان المال رب ماني قبرنا سبات هذا نزل ثلاث من بس. لذي حرزي إن شاء الله تبارك وتعالى لما أنت بزعبة حد شارئتي كنوى السيد او المصنف رحمه الله تعالى ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة نصرسو صلى الله عليه وسلم كنفالة من رسول صلى الله عليه وسلم كنفلط أمها لسه أبريد أن يقول إننا هنفلت ألمها دين الإسلام إنتهي إنتهي نفلط طيب حدثنا بأن رسول الله عليه وسلم آمينة عند حرزب الكوين سأقول كيف يكون آمينة آمينة من البال ترغمها له بقى أنت ترغمون رأيه أي معرفته رسوله محمد صلى الله عليه وسلم المعرفة التي تستلدم قبول ما جاء به من الهدى ودين الحق فقال آمينة تلكا برسول صلى الله عليه وسلم اتشاره زمو زمطو تقبل اذياتا برسول صلى الله عليه وسلم آمينة غطب لك حانت ذياتا وتصديقه فيما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم كنقرون أخو الله وجماني ولا زير أنا ينقرون كنأمن أله جنن له نار أمن له إلى منا نأمن ملائكة له إلى منا نأمن بغيبيات تبعيننا التسور نقرون نأمن لأنه وما ينصق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى الرسول صلى الله عليه وسلم كنزارب وخلوه هو وحي ينزارب وانتزال امره فيما امر ورسول الله صلى الله عليه وسلم كل خاني تقبل لهم حراي كانت عز زي زي الله صلى الله عليه وسلم امينه نكتبل استغل تابوا وصا رسول الله صلى الله عليه وسلم امينه عند بالكى سقال قوم تقوينكم اي زي الله وعلى وسلم اامن كان اللغى رسول الله عليه وسلم تأمنت وخينكا بقى بتي شرع زمت و دين الإسلام أبرل فيون رسول الله عليه وسلم كنقرخا خلو زخوانة وراء خبر تقبلوا حققهم وين بلون بدي حرزوين اتزاعد زخاء حرال كاتقو في بلد اتزاعدين واجتدام ماناها عنه وزجر رسول الله عليه وسلم كبعدنا نقرق كلنا يا شباب ما أمرتكم به فأتوا منه إيش؟ ما استطعتم تقال مثلا ذا أدتكم لكن وما نهيتكم عنه فاجتنبوه راحقوا هابوا عبتقوا يتقربوا مالك عبتا مخلقا ترارع تقال مثلا تقلقوا لي بلنا طيب عن صلى الله عليه وسلم الدنيا حديش كيف قبروا لهم بدعمها بي. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يا امنين دابل رسول الله عليه وسلم زي كبروه يكبر تاليو قد ايه ايماننا يرسول الله صلى الله عليه وسلم خللانه وانا وانا الرسول صلى الله عليه وسلم يفطوميه الله عليه وسلم زي كبروه من ساعه الرسول صلى الله عليه وسلم كايما تقلو ايا وريدا اليوم اكملت لكم دينا. واسممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام إيش؟ دينا رب سبحانه وتعالى ازي دين مليئ لكم سبب الآية وريدون من رسول صلى الله عليه وسلم يوم عرض اذا آية مسورجت دين كم زمله ايه قنارها قسألك حدث بقل لا انا رسول الله عليه وسلم زي قبروه قبرين اذا سبزي والعياذ بالله من رسول صلى الله عليه وسلم يخالف علي. الرسول صلى الله عليه وسلم حدش نجر كيتمطو لي الى هناك و صرحوا نصف عشر الله عنه من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو ايش يا شباب رد نسوقي رسول زي قبره سلسله كانتا اخلاص يرنا نصرح نبد خليت ما مسا خليت شرط ماليته تابع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من رسول صلى الله عليه وسلم لا يمكننا أن نقبل أصرحنا مقبل كتكونا ثلاثي الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعى خلق المنار أحده نقرأ بدينا كيف يتنسوا إلينا حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم زي قبر وزقبر عند حرقينه برؤسه ويبا حنقول إذا كان يزلونه السبزي ماليه ورسول آمينة ببال ماني إمناس هذا خللها اللواء والعياب بالله اذا خبقنا تبدعه اتات حضره نرحب وتحكيم شريعته والرضا بحكمه كم قول نات شرعي لا تخلف اراده الله معنا باسر منا ما واجب والرضا بحكمه رسول صلى الله عليه وسلم كان زي ا يقول فرج مسابونا كن قبول لنا كن قبول الرحمن زي كونه جسدنا قبل كن قبول لنا قال الله عز وجل رب سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون رب سبحانه وتعالى برب خيخ الي محلالو برب نفسي محلال ابدا هذه من مالك نمتى رب سبحانه وتعالى محلالو ازي قداي يزورك بخص مخال انت ازي قداي زين راي لا يؤمنون آمنوا ما يكسروا بمونخا مؤمنين بحق يكونوا نظام سبازياتهم ستاين دخلت القبر و حتى يحكموك فيما شجر بينهم كالساب نبقى زيت تفراردوا مؤمنين يقولون نبقى ستفراردونك زيهم مؤمنين يوم يبن رب سبحانه وتعالى فيما شجر بينهم مالد فيما اختلفوا فيه حتى تساحبهم حتى قلت أساحبهم نبغاهم النسلهم مؤمنين تخير وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيارة أمرات يلم تزازنا يربي تزازنا الرسول صلى الله عليه وسلم تمتوا تزازنا يريد سخار قبرات يخار أي تجبران يلم قبرات راح يتبت بِغَامِ حُرَّتِ سَاحِبُهُمْ نَبَغَ زَيْمُلُ صَغِيرُهُمْ أَمَنُوا ذِئَاتُهُمْ بَخَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ نَبَغَتْ مَلِكُهُمْ قَالَ أيُّ نَغَرٌ تَخْبَأُ مَعَ لَوْ مَا لَهُ مَالَتِيُ سُمَّ لَا إركم لوم يابل لوم بذي فرج بل إنما لات عقوسوا خدوا لوم بذي فرجناك فرجناي رسول صلى الله عليه وسلم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت بذي كايو دلس لابل لوم اخدوا تسليما ملوب ملود ما بذي فرج ذهبك كستسلموا لوم بذيها صورة النساء نرخبها عنك صلحه مشتبه وقال تعالى رب سبحانه وتعالى انتيلون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا واولئك هم المفلحون رب سبحانه وتعالى ابزا ايات دياد مان طيباللو انما كان قول المؤمنين فتم مؤمنين كبلوز قبا انتيو اذا إلى الله ورسوله نبردنا برسول الله صلى الله عليه وسلم بحفطه ويعطوا نعبا رب تقبلوا فردنا اي الله عليه وسلم با تقبلون بحفطه باهلهم بينهم رسول الله وسلم ام من قومات بحفطه قوله واذا قرضن قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم اذ ساعتي انتن أن يقولوا سمعنا ها شبك وأطعنا قبل الله سمعنا تقبلنا إذ يأت أبايني مؤمن مؤمن تغينوا برب برسول صلى الله عليه وسلم تمسخها يقبل مؤمن إيمان سلزوله برب برسول صلى الله عليه وسلم وأولئك هم المفلحون جاءتهم كآني عوثاتهم يا رب يعني. وَمَنْ يُطِعِ الله رَسُولَهُ فَقَدْ فَادَيْشْ خوزاً عظيمة يعني عبا عوات من رب ربي خطزازو نسيت خلقك ربي يغان من رسول الله عليه وسلم بيقوه من رسول الله عليه وسلم من رسول صلى الله عليه وسلم طاعة كاملة نربي من رسول صلى الله عليه وسلم نزيل ذلك بقى زباد عزقه نعبا رسول الله عليه وسلم كذا اذا يدفنوا استبروا اللي كما يغيروا الله عليه وسلم يا امني وطوني الله صلى الله عليه وسلم كما تنزل ما باله نا الله عليه وسلم هذا مع سيادة زيب الله عزيزكا ولي الأمر مراعقها مسلم اقتززا زي قفا ما بالك تزازنا يا صلى الله عليه وسلم مع رب سبحانه وتعالى انتعلوا يا أيها الذين أمروا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأول عطق يا رلله أطيعوا الله طاعة مستقلة مليش طاعة من رب سبحانه وتعالى وأطيعوا الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم هو تماء ذالي وأطيعوا حول الأمر منكم أي بلد وأولي الأمر منكم واو ناب ربنا برسولناiles بمعنى إذا أطع هذا ولي الأمر بطاعة الله أمركم بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فأطيعكم بعد الثلان يكون حول الإستنزاز أبتزازنا رب سبحانه وتعالى أبتزازنا رسول صلى الله عليه وسلم لأنه تلتكي لكم وآطيعوا للأمر منكم أيبنا رب سبحانه وتعالى وهو لعصف غيره نابلنا الإسواء نابلنا برسول نابل الله رب زيبا له رسول صلى الله عليه وسلم زيبا له واندحر أجيزه خير استخاذها قدية السلام لكن تعال سيونه هو أفضل في المالس آيكونا في جهة عقيلة أهل السنة والجمال نجم راحي بحكي بسلم الناس للزنان قول له قاب تقبلنا يوم ما بالك الرسول صلى الله عليه وسلم واحد واردون كنكم كن قوله واردون كبير عنك ازجاد ماء بسورة النور من رخباء قصري حمسان حدم وقال تعالى رب سبحانه وتعالى انتايلون فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ابحال نقر لعمتساعدكم لمن من اسوء ناب ربن.. ناب صلى الله عليه وسلم مثل ذو الله عليه وسلم لا يتمئ لا منظل هذا ملصوماء... ناب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اتمرواع Bruno خلصا ورسول الله بواقع كلمات فقدف كله... أبدا تساعدنا فارتونا بأمنا لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اسمته ما متين من الاسمات يا شباب ما بتحدي طبعا رسول صلى الله عليه وسلم هيركبنا لهم صحابة زي ركبوا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا رؤيت الرسول صلى الله, رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا صلى الله وسلم بعيني يبلون رسول صلى الله عليه وسلم رؤيت رسول الله ί Orleans رأيت رسول صلى الله عليه وسلم تقل أننا جميل يقل أننا الرسول صلى الله عليه وسلم بكل waste بقدر صحابه هذا صحابي حديث يتقصلون يصحبون يقبلون انتدأت حديث قلن الساعباتهم وينتعر زيت ردئاتهم مماشرة انت علمي خبر رسول الله عليه وسلم يوسبون يرون فهنيئ لهم ثم هنيئ لهم لكن ابزوغتنا قلن رسول الله عليه وسلم قد يركبنا له نبحديث رسول صلى الله عليه وسلم نملة حتى بوضع من صحابنا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من لسنيرهم لكن زحر تساحباً برسول صلى الله عليه وسلم بأكل رسبهم من رب ثلاثي رب سبحانه وتعالى إله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ناب ربنا برسول الله عليه وسلم ملس وإذ تساحبكم من لسنير لسنير رب سبحانه وتعالى ناب قرآن نابلتا ماذا؟ ناب حديثاً إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إذا أين ذيها شرطي بشرطي آمنكم بحق المؤمنين فأخيركم بأرد نمن ملسو إذ فردزي ناب ردبي ملسو ناب رسو صلى الله عليه وسلم بحق بربي آمن نخبلكم كم قوم بآخيران آمن إن ذلك خير وأحسن تأويل إذن تزبل لازم كله جيدين. اندهر. تساحبنا. صغونا مسلم. تساحبه ما لاتيه. سبحانه وتعالى ناب رسول الله عليه وسلم فهموا الصحابة كلمة سعيد. عرض وقتنا ها علماء لو ترجونا ما مشايخ السلفين. المشايخ السلفين نحكم. اذيه. وقوله قدا اذا اختلفنا الله برسول برسو الله عليه وسلم الله برسول الله عليه وقال عز وجل رب سبحانه وتعالى نساله فليحذر الذين يخالفون عن امره أن تصيبهم فترة أو يصيبهم عذاب أليم يتنقى غيره رب سبحانه وتعالى يتنقى قماله يجب أن تنقى تاين عنه نقول لهنا مسلمين الذين يخالفون عن أمره يجب تزار نيرسو صلى الله عليه وسلم زخالف زلوه أنتار نيرسو صلى الله عليه وسلم زخالف زلوه رسو الله عليه وسلم ديبلوه وزخادوا الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم زخادوا زللو زي اتهم يتنكروا مثل الترتيب شرانتاي اذا متنكرت هاي انت يورو سبحانه وتعالى ان تصيبه فتنه يتنكروا زي قديفو الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله من قديفو زي جدي انت اذا يقاتموا تصيبهم فتنه اذا فيتنائه حج الإمام احمد بن حنبل رحمه الله بعده ترجمه ما مالك فتنه ابيتنا خيوتكم الرسول صلى الله عليه وسلم مخالفات قبوه زلو تابوا الا خفوا والا فتنه خير كاتمون قل او يصيبهم عذاب أليم. وإذن ماني عذاب كالقاتمون. إذن الثقائي الثقائني إذا عذاب الثقائني عذاب الثقائي. أليم مالس مؤلم شديد. إذن ماني أبا آخره والناري. الرسول صلى الله عليه وسلم إذن قال هذا حتى عوضوا الكوسر. كله رقم الله عليه وسلم امتي, أمتي انك لا تدري ما احدث بعدك زعره انت خمز قبر وحكيش نغرات دينك قدامك الله عليه وسلم كان الله عليه وسلم. تفضل صح طيب بعده بعده راح رسول الله صلى الله عليه وسلم بذاتن كبدعه غير ابذرو باذي اخمان الله تحرم ابذرو بس كما الله وسلم في شكو كان بدي دعاه ثلاثات كخايف كابذرو تبح نقول كان كان يبهل داب إليه وقوده والعياذ بالله برؤوسه بحمقوله زبوله كان مخط ناب صلى الله عليه وسلم تميليسه توبه كبلي قباء مالتي إذياب سورة النور النه الرهباء عنكد قصري سسان ثلاثة وقال الإمام أحمد رحمه الله الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة الملقب الإمام الإمام أهل السنة والسنة إذا يبنوا له أتدري ما الفتنة إذا فتنة خيقات خيث قاتمكم زبالة ربي إذا مخانا فريس كادو سلمان رسول زخالة فتنة خيقاتم ومخانا الفتنة الشرك الشرك خيث وتغمها لعله إذا رد بعض قوله أي قول النبي صلى الله عليه وسلم قاله إذا زادنا الرسول الله عليه وسلم عنده حرنة أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك كابت المثمر الزوث أبنبو خسجات المؤيو إذن ما خسر في جيوه الرسول صلى الله عليه وسلم مخالفة مدبار معرق ندي عبيق ودائم وخانون قابسي أن رداء ما لك سلذي حترسي الرسول صلى الله عليه وسلم نأمن ونقبلنا أول مقدم تصديقه طاعته فيما أمر مجمع من رسول الله عليه وسلم كمجزة علم وناس تحيزهم وزمت وحي وما ينثق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى هلا ينقر كني وتصديقه فيما أخبر بسيط ينقرون هذا حقهم كنوا بلا مالي ثالثة ينقر أمره طاعته فيما أمر وتصليقه فيما أخبر والجناب ما نهى عنه وزجر كابتز خلقه لنا رسول الله عليه وسلم كن كل كذا كابتز خلقه بقى بدعاه شركي من رب موادى برتي عاي تكبرو لك قابلونا قاب شركوا من الحقان لنا قابتز نيحدش نقر عاي تكبرو اتباع وأن لا يعبد الله هذا سبب إلا بما شرع بترسو صلى الله عليه وسلم ذهبوا شرعي وقوفوا كيف كم ذلك لنا طيب إن شاء الله عشر دقائق تريفا عن الله ما لاتيو السادة مماني ومعرفة دين الإسلام بالآدلة تبل حضر زبالي شرح لكم فرب آميننا خبلنا. فرسول الله عليه وسلم آميننا خبلنا. نحن مسلمين هنا خبلنا. أجل سلمنا خاءتركم ونفضلنا. أنا سلاما أمباك وخولا أكونا. نساء سلمنا نساء نفسي. نساء فضلنا. قوله معرفة دين الإسلام سلمنا خاءتركم مالت. ونفضلنا. الإسلام بمعنى العام هو التعبد لله بما شرع. أن رب سبحانه وتعالى خنقزوه خنقزوه أن رب سبحانه وتعالى تذي يجي حفشها وترقمنا منذ أن أرسل الله الرسل إلى أن تقوم الساعة كابتان نوح عليه الصلاة والسلام سلاة أخوة كساب يوم القيامة خلو ذي يسلمنا نوبا بمعنى العمهات بحفش كما ذكر عز وجل ذلك في آيات كثيرة تدل على أن شرائع السابقة كلها اسلام لله عز وجل كل شرائع زحالة فهيمان وتع اسلم الناحن رب مالك مغنية اسلم الناحن تاين دحر الناس, الناس هو الاستسلام لمن؟ لله بالتوحيد زخاء كل دين أنبياء من حالة رب سبحانه وتعالى كله خنستسلم ما لك توحيد كن قبر الله له بالطاعة كن نزد باتت انزدنا يا رب لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشركة ايش هاش بق واهلي كان شركة دماء كن رحب قابتهم سيف شركة دماء كن رحب تسلمنا إذ قال أديننا كلهم هنا كلهم أنبياء ديني طيب رب سبحانه وتعالى انتهي قال الله تعالى عن إبراهيم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك مسلمين دبر النايلون نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام تلزل من نازي كلهم إن أنبياء توحيد ذي عب سورة البقرة الرغبة عن بيسن اسرع 100% والاسلام بالمعنى الخاص فليز بنت رقوم اسلمنا حمراء وتقول دماني بالمعنى الخاص بعد بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم يختص بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم سلاخ ودما اسلمنا حزق مذموت زغاني فلي ترقبي اسلمنا ذا حجه لنا لأن ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم نسخ جميع الأديان السابقة فصار من تبعه مسلما ومن خالفه ليس بمسلم رسول الله عليه وسلم ذي إسلمنا حزم ومسلسم كلها ما نتات سدمكسه بإسلمنا فبقى أن رسول صلى الله عليه وسلم حرائل التقبل من إسلمنا ذي مسلم ان بالله اي ابو بالكمونيه الله له دي اذا قال اي سبي مسلم كفر بالله الرسل المسلمون في زمن رسلهم وثم اصباع رسلنا بروسلميين ابكي زيو الله الله زي يا شباب نبي الله موسى يهود ابكي زيو مسلمين يا ابن نوح هظوتنا زيกัน رسول صلى الله عليه وسلم قد فاليهود لا يهود ولا نصارى ولا الصابئ كلهم دين واحد الا بشكا دين الاسلام عليكم. فاليهود مسلمون في زمن موسى صلى الله عليه وسلم افذا نبي الله موسى مسلمون نيرون مؤمنون نيرون لكنه زوجته نازيهود مؤمنه والنصارى مسلمون أيضا صاروا مسلمين من يرون في زمن عيسى صلى الله عليه وسلم ففي زمن عيسى عليه الصلاه والسلام وأما حين بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم فكفروا به فليسوا بمسلمين فكفروا به بالله نحري لهم رسول الله الله عليه وسلم كفار يوم. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب ايش المسلمين. كفروا من رب سبحانه كفروا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث زغونه يهودي ولا نصراني إسلم الناس سمعوه إذا حرزيته قبله إلا أدخله الله منه. نارك أسير, أسير, أسير, أسير. خالد مخلص وهذا الدين الاسلامي هو الدين المقبول عند الله النافع لصاحبه إسلم النادي طبعا وقوس فيه تقبل له و نازي اسلمنا تمسك يرو توحيد وصنوه أما ليوز وعلى فهم السلف أب منهج السلف زموته ازي صباح نقو كتب كاميو أب آخيرا ربي قال الله عز وجل رب سبحانه وتعالى انتايلو إن الدين عند الله ايش يا شباب؟ الكي سلام تقبل النزل لو هيمانوس أب ربي اسلمنا كرح إذ مالت، قالوا أس حيما نوتاد، أسلمنا خبز نزد، أفقد من ربي تغبال نتالور، أسلم حيما نتال في آسد، تغبال نكية الدنيا، أسلمنا خب نتال، أفزوغ تنازل، أسلمنا قيامة، أسلمنا ترحل الجين، إذ يا أخي، سورة آل عمران من رغباء عن كذ عسر، جعته. إن شاء الله أربعة تدقيق آسري وقال رب سبحانه وتعالى والنتايله، ومن يبتغي غير الإسلام ديناً، فلا يقبل ايش منه فلا يقبل منه وهو في الاخره من الخاسر ومن يفت غير غير الاسلام دينا ما رد اذا اسلمنا كال هيماوت ذللت نكال هيماوت ذلغت فلا يقبل منه زهيماوت ذي طب بعدنا تبدو الحكم وهو في الاخره من الخاسرين ابي الدنيا تنسبكم ايش اذا هيماوت زي اسلمنا جدي فو خالد هيماوت كم مرتزق اب اخراد النار ختم ساترين بالله ختم تفاح مالتي والاعوذ بالله زياد ما سوره هالي عمران رصبه عن كز قصرين ثمانان ثاموشت وهذا الاسلام هو الاسلام الذي امكن الله به على محمد صلى الله عليه وسلم وأمته رب سبحانه وتعالى ديسلم النازين نعمى مخانون تقف Han رسول صلى الله عليه وسلم عبد النعمى مخانون نعى ناون ترديدنا رسول صلى الله عليه وسلم عبد النعمى مخانون تقفن لرب سبحانه وتعالى قال الله تعالى انتهى رب سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم لما عنتي كابلو دينكم ملو قيرا لكم الله. إذا أقابي يا سبحانه الله. ربي سبحانه وتعالى نفلان نعلان اشتهدوا اجرائيكم إذا دين ملقوا أيضا لهم. دين ملقوا. يمكن ابتفاهمي الشايخ كيف فهمونا يقولوا مشايخ السلفين ما هذا كان لكن دين هاي قاج أولي قرآن أولي. لكن فهم انتهى القبر ألمنا؟ فهم الصحابة رضوان الله الحديث. وإلا دين الإسلام ملوش فقاذي فعليكم وصغيروا برؤسوا وصغوا ذولوا بيدعاس قبر ذولوا السلام رب, رب زفر رسول الله عليه وسلم ذي قبروا عيد الضر يبلنا تدينوا مليوها كون وأسممت عليكم نعمتي شيء يدماء ملئ بكم اذا عاب شيء ابي زدني اجعلنا مسلمين الحمد لله مسلمين موحدين من اهل السنه والجماعه السلفيين رب سبحانه وتعالى قدرا ازين دمى رب بي تصبته تاريخنا الى رب وتعالى ورضيت لكم الإسلام دينا, دينا الإسلام الاسلام دمى تشكر دينا هي بصورة المائدة عن قصري سلسة تركها ثلاثي دين ملوخة كونة موسخي آية اليونيز الديني انترفق انكثله من رسول صلى الله عليه وسلم ورسول الله عليه وسلم لأخنا يربي مخانم كم أمنا اتسادي بشي زمز مرسوس لمننا دماغهم رب غمان ذايب العلو ورضيت لكم الإسلام دينه. رب فاتيوه ندست رب فاتيوه نتوحيد. رب فاتيوه الناس سننا يا الله عليه وسلم كن كتب. رب فاتيوه من الصحابة. فهمنا يا صحابا قدونا. الرادة دانا يا صحابا قدونا. الذي مسل بزعب الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان بدين الإسلام. أكتفي بهذا القدر لكم سلسة معكمني جزاكم الله وخير الجزاء بلكم هذا صلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين